أو جميعاً. لو قلنا ما معنى ثبات متفرقين او فراد لماذا عرفنا من هذا المعنى لقوله في مقابله او انفروا جميعا طيب واما الذين في قولون مرض اي شفتم وجحود فزادتهم رجسا الى رجسهم أعوذ بالله رجسا الى رجسهم الرجس هنا معنى اولى حسي لا تكون هناك القدر الذي يغلي ما يترى أولا من آخر رس معنو ولا حسن معنو التأكيد لقول الله تعالى إنا من المشركون نجس لا لقول الله تعالى فاجتنبوا الرس من الأوثار واجتنبوا قول الزور هنا رس معنو فزادتهم رسا إلى رسهم لماذا زادتهم رسا إلى رسهم لأن النازل إن كان خبرا كذبوا وان كان طلبا خالفوه اليس كذلك والتكذيب يزيدون به رسا والمخالفه يزيدون بها رسل وماتوا وهم كافرون نسال الله العافيه يعني استمر هذا الرز في قلوبهم الى ان ماتوا على الكفر وفي هذه الايه تحذير عظيم لمن رد الشرع لأول مره انه خطر عليه ان يستمر معه هذا الرد حتى يموت على الكفر ولهذا انتبه لهذا المساله بمجرد ما ياتيك الخبر الصادق في حكم او غيره فاقبل وتهيا له لا تتردد فيه ان ترددت فيه فهو خطر عليه قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر المريض فلما كذبوا به صاروا في أمر المريض مختلف لا يدن عن شيء وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم إذا قال قائل كيف تكون السورة لقوم زيادة في الإيمان ولقوم زياده في الرجس وهي صوره واحده نقول لا غرابه ارايت الغذاء الجسدي يكون للسليم غذاء وزياده نمو ويكون للمريض عله وزياده مرض واضرب لكم مثلا بالسكر بالتمر ما بالسكر بالتمر اذا اكله السليم يزداد فيه نموا وطاقة حرارية ونشاطا وإذا أكله المريض السكري يزداد مرض مع أنه واحد هكذا أيضا القرآن تكون الآية أو الصورة لقوم زيادة في الإيمان ولقوم زيادة في الكفر وجه ذلك وجه كون هذا ما القرآن ان القران يزيد المؤمن ايمانا ويزيد الكافر كفرا وهذا دليل على قوه تاثير القران طيب ربما ينسى الإنسان الايه من المعلوم ان نزول الايات بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم قطع لكن قد ينسى الانسان الايه ثم يقرأها أو تقرا عليه هيتذكر وكانها نزلت الان اليس كذلك احيانا نغفل عن الايه ثم إذا فتح الله علينا وعرفناها كانها نزلت الان وانظر الى ما حدث بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم حين اجتمع الناس في المسجد وقام من نراه اشجع الخلق بعد اشجع هذه أمة بعد نبيها وبعد ابي بكر عمر الخطاب قام يقول للناس إن رسول الله لن يموت وإنه سعد وسيبعث فيقطع أيدي اقوام وارجلهم يقول هكذا عمر هل قرأ قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون قرأ لا لكن من الدهول غفل عنه فلما جاء المطمئن أبو بكر رضي الله عنه وقرأها قال عمر حتى عقرت فما تقل دون وكأن الايه نزلت الان كان الايه نزلت العاده لأن الناس من شده ما اصابهم من الهول غفلوا كانهما نزلت الان هنا يجد الانسان لذة في هذه الايه التي فتح الله عليه بها وكانما نزلت الان فيزداد ايمانا قال تعالى ما في اسفار والله انا عندنا ليس اذا ما اسلم ماكم مصحف لا ثاني ما فيها فيها واذا ما اسلم امم كيف يا ما في في ايه القران اذا ما نزلت الاولى الفقوها انا كنت قد هيأت في خنجرتي ان اقول ما بعد اذا زائده لكن لو مش في الكتاب ما فيها معنى لكن نعوذ الان و اذا ما انزل الصوره الان نعطيكم الفائده يا طالبا خذ فائده ما بعد اذا زائده كلما اتتك ما بعد إذا فهي زائده طيب وإذا ما غضبوا هم يغفرون أي إذا غضب حتى إذا ما جاءوها شهد أي حتى إذا جاءوها وهلما جاء قال الله تبارك وتعالى وأوحي إليه هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ هذا أيضا من تأثير القرآن أنه إنذار لمن بلغه كل إنسان قرأ القرآن يعرف معناه فلا بد أن يتأثر به حتى لو كان كاتباً وأنتم تعرفون أوريسين حينما كان رسول يقرأ القرآن يجتمع له النساء والصبيان بل وكبراؤهم يستمعون إليه إنه سحرهم وأثر فيه فجعلوا يأتون بالخفية يستمعون القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن مؤثر وقد قال الله تعالى إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولهذا قال لأنذركم به ومن بلغ يعني ومن بلغه من الناس لأنذركم أيها المخاطبون ومن بلغ من غيركم هذا دين أيضا على قوة تأثير القرآن وهذه الآية يحسن أن نتكلم على قوله ومن بلغ فقد استدل به بعض العلماء على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يعرف معنى القرآن وان لم يعرف معناه ولكن هذا القول ضعيف لأن من لا يعرف معناه لا يدري مضمونه والله تعالى قال وما ارسلنا من قبلك وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم وقال تعالى وما كان الله ليضل قوم بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فلا بد من بيان لكن اذا قيل له هذا كلام الله الواجب اتباعه فقد بلغت الحجه قامت عليه الحجه وان لم يفهم المعنى على سبيل التفصيل إذا عرف أن هذا كلام الله واحد وأنه يجب اتباعه فقد بلغ ولا يقال أن على التفصيل التفصيل قد يكون صعبا لكن يقول هذا كلام الله الواجب اتباعه فقد بلغ وقال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد كبير لا تطع الكافرين فيما يريدون منك وماذا, يريدك وماذا يريد الكافرون من الرسول استبدوا ودوا لو تدهم فيدهم اسكتوا نسكت عنك اسكت عنا نسكت عنك هذا ليودون ودوا لو تدفعون كما كفر لكن يقول لا تطع وجاهدهم به أي بالقرآن جهاد كبير هل يجاهدهم بالقرآن بآيات القرآن أو بأحجاب او باحكام القران او بهما جميعا بهما جميعا جاهدهم باياته اتل عليهم القران ضيق عليهم لانهم ضاقوا ذرعا بالرسول عليه الصلاه والسلام لما كان يقرأ ويجتمع اليه الناس ضاقوا به ذرعا حتى قالوا لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعلكم تغلبون هذا جهاد يضيق عليهم ايضا جاهدهم به أي بأحكام بحكمه. اتبع ما جاء في القرآن من قتالهم وجهادهم حتى تكون كلمه الله رؤيا. وقال جهادا كبيرا أي لا تأن وتمد إليه يد الضعف بل يد القوة لأنهم هم عن الكفار يريدون أن يمدوا إليكم يد القوة فيجب أن تمدوا إليهم أنتم ايضا يد القوة ولكن الحكمة تقتضي ان نتعامل مع الزمن فاذا كان بنا قوة جاهدناهم والا آهناهم الى ان يفتح الله علينا بالقوة والعزة وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين شفت بيان لكل شيء وهدى لمن انتبه انتبه لكل الناس قال الله تعالى هدى للناس فهو هدى لجميع الخلق لكنه هدايه الدلاله هدى لكل الناس هدايه الدلاله ورحمه وبشرى للمسلمين هذا خاص بالمسلمين رحمه بهم وكذلك بشرى لهم اذا تمسكوا به والشاهد قوله تبيانا لكل شيء وقد ذكرنا لكم فيما سبق قصة ما جرى للرجل النصراني مع الشيخ محمد عبد طيب قال والقرآن الكريم والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية فانزل بك ايه نعم. وقال تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهينا عليه فاحكم بينهم لماذ الله انزلنا اليك كتابها القران بالحق اي متلبسا بالحق ونازلا بالحق فنزله حق وما جاء به حق فالباء للملابسه وكذلك ايضا بالتعبية. فهو نازل نزول حق ونازل بالحق يعني أتى بالحق اخباره صدق وأعتموا عدل مصدقا حال لما بين يديه من الكتاب وكيفية تصديق القرآن لما بين يديه من الكتاب من وجهين، الوجه الأول أن الكتب السابقة ذكرت منه شيئا فنزل مصداقا لها والشيء الثاني أنه يصدقها ويقول إنها حق وصدق ولهذا يجب علينا أن نؤمن بالكتب السابقة فقول مصدق لما بين يديه أي مصدقا ما أخبرت به ومصدقا لها بأنها حق وقول مهيمنا عليه الهيمنة السيطرة والسلطة يعني أن القرآن ناسق لما سبقه من الكتب فاحكم بينهم بما أنزل الله ولهذا رتب عليه فاحكم فالفاء هنا للسببية والفصيح أيضا أي فبما انه مهيمن احكم بينهم بما أنزل الله بعده ولا تتبع أهوائهم عما جاءت من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما ما قد يشير إلى أصول وقواعد تتفرع منه جزئيات. فقول الله تعالى ولا تأخذوا لأنفسكم يفيد أن كل شيء يؤدي إلى ضرر في البدن فإنه حرق والدخان لا أحد يشكل عليه الآن إنه ضار. ولهذا نجد الأمم الراقية في طلب الدنيا والمتعة فيها نجدها تحرم خصوصا في الأماكن العامة أنا ذكر لقوات الطائرات أنهم إذا حاذوا الولايات المتحدة نتنعوا من التدخين من من التدخين وهم في الجو قبل أن ينزلوا إلى مطارات الولايات المتحدة وكذلك في الأمام العام فإذا كان كذلك فقد قال القرآن فقد قال الله في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم وقد استدل عمرو بن عاص بهذه الآية. على جواز تمن خوفا من التأذي بالبرد اليس كذلك هنا